اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَضُرُّ عِبَادَهُ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَضْهَلْ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا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 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفق الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين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 قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من 121. ومن تحتهم ظلل 122. ذلك يخوف الله به عباده 123. يا عباد فاتقون 124. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى 125. فبشر عباد 119. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 110. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 111. أفمن حق عليه كلمة أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقْدِمُ مَن فِي النَّارِ لَٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تحتها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 124. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 125. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب 126. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 127. فويل للقاسية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 ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله بِهِ به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة.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 وَلا قدَدْ ضََدناَ ل الناسَّاسِ فيِي هذا القُرآانِ مِ كلُلِّ مَثَلَِّ عَهُم يتذَكرون قروانًا عرَبِيًا وَيرَذِي عِ وَجِلن عَهُم يتَّقُون بََبَ اللهَّهُ مَثَلَ الجُلَ فِيه شرَكان متَشاكِسُونَ وَرَجلًُا سَلَمَ لِرَجلُ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وإنهم ميتون. ثم إن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 129. وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 120. فاطِر السماواتِ والأبضِ عالمَ الغَب والشهادة آ تتحكم بين عبادكآ تتحكم ب عبادكَ, عبادك في م كان فيِيه يختفون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 124. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 125. فإذا مس الإنسان ضر إِذَا ثم إذا خولناه نعمة منا ثُمَّ إِذَا خَوْلَنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قد قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ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 قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ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 حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ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 قيل دخلوا أبواب جهنم فِيهَا فيها فبئس مكوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكم وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكم طِبتمْ فَادخُلُوها 119. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 110. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم